نحن نعيش في دولة إن نتطبق شرع الله وقد صرحت حكومتها الحاليه عدة مرات لأنها لم تطبق شرع الله فأوضحت تصرفات حكامها بجلاء ذلك ثم التصرف الصحيح شرعا لمحكوميها في مجابهه هذا الاعراض ومقابله ذلك الظلم افتنا بارك الله لكم على علمائها وعلى عيانها أي ناصف ولا تغموه ويتصلوا بهم ويخبروهم بحضب الأمر ويبتحكم الشريعة حتى نسحن الله يعني استجازه أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والقتل هذا ما نحصل وله بحل ليس بحل شرعي، إنما يجب على العلماء والعيان ونحو ذلك لمن له يعني أهروا في اتصاله بولاة الأمور نصيحة وتوجيها وإمسادا هذا هو الطريق السليم أما إذا هناك دولة كبيرة تستطيع أن تأزل هذا وتنصب هذا وجب عليها. يمكن انصح ولو انصح ولو حتى تموت على الناس حتى تموته ويموت.